ذٰلِكَ أَرْسَلْنَاهُ فِي قَبْلُ قَدْ قَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لِتَدْنُو عَلَيْهِمُ الَّذِينَ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 أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يسال الذين كفروا تصيبهم بما صدعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزئ بأسل من قبلك فأمليت للذين كفروا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 أَمْ تُلَبِّئُونَهُ بِمَا نَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهٌ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُغْمِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ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 وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنها أمرت أم أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآبا فَجَعَلْنَا لَكَ أَنْزَلْنَا غُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَاصِرٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رسلاً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 الذين يعيدون او نتوه فينما عليك البلاغ علينا الحساب اولم يروا ان ااتي الارض انقصها من اقرى فيها والله يحكم لا معطل وهو سريع الحساب وقد بكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ